أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فَاخَوْفٍ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ وَكُلٌّ أَتَوْهُ هُدَاخِرِينَ وَكُلٌّ أَتَوْهُ هُدَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا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 وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النار ومن się, która jest najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza,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 فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وقل الحمد لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا